أنت قلب محمد والروح كالشمس تشريقنا بالوجه الصبوح يا أمنا الحلم والمونى نلقاك في العلا عائشة رومانتس يا جنتا دو غنى النادي دنا بغندك وفرنا بإلاري لاري سماء ان ذا اوغنيا وكودي سن في رسول الله عائشه اخبرينا بحديث يا اسر القلوب صفي لنا نم يا نم سهر الدروب كم نشتاق له يا عائشه كم نتوق يا عائشه الزوج أنت للحبيب والعنو في دوجال نيل العصيب والأموة الصديقة الحياة والأمل المرتجة عائشة رومانتس يا جنتا دو النبي دن نبا غندا سلاله برسمه إغاء غنيا وكوذي سفين رسول الله عائشة أخبرينا بحديث أسير القلوب صف لنا نبيا نبي سائر الدروب كنا له يا عائشة كم ندوب Aisyah rumman fistajinta uduganna mik dunna baginda kau bernamai illahi sullalu bil sana inga u junya wa kaudi sanfin rasulullah Aisyah akhbirina haditni ya نشتق له في عيشك ندوق يا عيشك ندوق عائشة رمان في اشتياق انتو دغنا بيك